إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتاما فانكعوا ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاث واربا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذَلِكَ أَذْنَى ألا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُنُوهُ وَنِيئًا مَرِيئًا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 وَبِاليتامى لَا تَأْكُلُوا إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغُوا أَشُدَّهُمْ ۚ وَإِنْ كَانُوا وَلَا تَتِبْخِرُوا ۖ إِنَّا كُنَّا بِهَٰذَا قَبْلُ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ومن كان فخيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله عسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنسل نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قد منه أو كثر نصيبا مفروضا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 وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ القنثيين فإن كن نساء فوق الثتين فلهن سلسى ما ترك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 فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أودين دين آباءكم وأبناءكم لا تذرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله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 فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيتي يوصى بها أودين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم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 فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ولذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما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 أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يعل لكم أن ترث النساء كرها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 فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداغن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا فتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليغا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النهار آ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا 119. هرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وبنات الأخ وبنات الأخ وتُمَّهاتكم اللات أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضات وأمَّات نساءكم وربائكم في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن وربائكم التي في حجوركم أئكم التي دخلتم بجنّ فإن لم تكونوا دخلتم بجنّ فلا جناح عليكم فإن لم تكونوا دخلتم بجنّ فلا جناح عليكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأعل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافعين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة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 أنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أقدان فَإِذَا أُحْصِنَّ فَيَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عذوانا وظلما فسوف نصريه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهُونَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمْ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 الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فاعذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن تبيلا إن الله كان عليا كبيرا وَإِنْ خَفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِي مَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِي وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاعٍ وَفِقِ الَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ ذِي الْجَنْبِ وَبِنِ السبيل وَمَا مَلَكَتْ أيمانكم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 إن الله لا يظلم مثقال ذره، وإن تك عسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أم بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد رغايط أو لا مسّ النساء فلم تجدوا ما أأ أو لا مسّ النساء فلم تجدوا ماء طيباً فامتحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضل السبيل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 من الذين هذوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لي بألسنتهم وطعنا في الدين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 نصمس وجوها فنودها على أذبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا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 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما به إن الله كان سميعا بصيرا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول والاولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر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 يريدون أن يتعاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنظروا نزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك فجودا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 ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله ثوابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في ما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسديمًا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 وَكَفَاءِ اللَّهِ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا سُبَاتٍ أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا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 فَٱقْتُلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْءَاخِرَةِ وَمَن يُقَٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يغلب فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا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 والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا وجعلنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم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 قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّذَةٍ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 ولو ردوه إلى الرَّسُولِ وإلى أُولِي الأمر منهم لعلمه الذين الْحَقُّ منهم الَّذِينَ يَدَّبَّرُونَهُ الله عليكم ورحمته فِي الشيطان إلا قليلا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 لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين في أتيني والله أوكسه بما كسبوا اتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَن أَضَلَّ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءَ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 إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت سدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقات لكم فإن اعتذروكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا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 وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا ومن قتل مؤمنا خطأا فتحذير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عذو لكم وهو مؤمن فتأرير رقبة مؤمنة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 كان الله علی من حکیم، وَمَنْ يَقُطُّ الْمُؤْمِنَ مُتَأْمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لستم مؤمنا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغالم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون قابراً لا يستوي القايدون من المؤمنين غير أول الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأفسهم.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 درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا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 وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقَمَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَالْيَأْخُذُ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا تَجَدّو فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْتَأْفُلُونَ عَنْ أَسْرِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِلُونَ عَلَيْكُمْ عِذَّتَهُمْ وَعِذَّةٌ وَلَدُنَا عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَمٌ مِمْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ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 فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم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 ولا تجادل عن الذين يغتالون أنفسهم إن الله لا يعب من كان خواناً أثيماً يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَا هُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا هَأَنتُمْ ها هَأُولَئِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رعيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئتا او اثما ثم يظلم به براء فان قد احتمل بهتانا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن وَمَا وما يضلون إلا أنفتهم وما يضرونك من شيء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 ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ظل ضل ضلالا بعيدا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 وَلَا يُضِلُّ نَهْجَهُمْ وَلَا يُمَنِّيهِمْ وَلَا يَأْمُرُهُمْ فَلْيُبَدِّلْ كُنَّا أَبَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا يَأْمُرُهُمْ فَلْيُغَيِّرُوا خَلْقَ اللَّهِ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 من يعملت أن يجذ به ولا يجذ له من دون الله وليا ولا نصيرا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 التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وَأَن تقوموا لليتاما بالقسط وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا وَإِنِ امْرَأَةٍ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُجُوزًا أَوْ إِعْرَابًا فَلَا دُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُلْحُ خَيْرٍ وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون قبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلعوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يؤني الله كلا من سعته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 وَإِن تَقْفَرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ وَنِيرًا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَأَبِ اللَّهِ وَكِيلًا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 وميَّت فرِبِ اللهِ وملائكتهِ وكتبهِ ورسلهِ واليوم الآخر فَقَدْ ظَلَّ ضل ظَلَالاً بعيداً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 بشري المنافقين بأن لهم عذاب أليم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أي بتقون عندهم العزة فإن العزة للذين جميعا.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 وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا وَذَٰلِكَ بَيْنَ بَيْنِ ذَٰلِكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا وَلَا إِلَٰهَ هؤلاء. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِذَ لَهُ سَبِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ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 ما يفعل الله بعذابكم إن شكوتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم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 وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وَكَانَ اللَّهُ أَفُورَ الرَّعِيمَ يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بغلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك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 فَبِمَا نَقُضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ عَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُرُوبُنَا غُلْفٍ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا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 وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهِ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعًا وَمَا قَتَلُوهُ يَكِينًا لَنْ اللَّهُ إِلَيْهِ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 فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكدهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسقون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم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 يا اهله الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح من فآمنوا بالله ورسله وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةَ إِنْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ تُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا لَنْ يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلِلْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعْلِنُهُمْ أَذَابَ أَلِمَهُمْ وَلَا يَدْرُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيَ وَلَا نَصِيرٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصروا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستكيما يستفتونك قل الله يختيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت أثنتين فلهم الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوةً رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين تبين الله لكم أن تظلوا والله بكل شيء عليم